الله، الله، الله، الله، الله، يا الله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 هم اغفرة وفضلا انه مبسوطتان لسائله يداه واغصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافلون إلا الله فعزيزها وذليلها وغني فقيرها لا يرتجون سواه، فعزيزها وذليلها وغليها وفقيرها لا يرتجون سواه. يا الله، ملكت دين له الملوك.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 فمن ظَلَمَ فَمَن نضراه